سُرَنَ عَبْدُهُ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرْتَيْنِ وَلَا تَعْلُنُنَّ عَلَوَّاً كَبِيراً وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ يدن في الأرض مرتين ولا تعلمن علوا كبيرا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 ثم ردرنا لكم الكرة عليهم وأمدرناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم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 ليسوا جهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تثبيرا وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة ما عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدت مودنا، وإن عدت مودنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة.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 119. وأن أن لهم أجرا كبيرا 110. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعترنا لهم عذابا أليما 111. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعترنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاه بالخير. ويدع الإنسان بالشر دعاه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. وجعل من الليل والنهار رأيتين. فجعلنا الليل والنها رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهارم بصيرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فمحونا آية الليل وجعلنا لِتُنْهَرِمُوا بَصِيرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْخِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها من اهتدى فان نظن فلئن ما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح، وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.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 قلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك قلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا مَن كان عطاؤه ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 عندك الكبر أحدهما أوكناهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما راتن هغما وكل هما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابن غفورا. إن تكونوا صالحين فإن 126. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 127. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِنْ سُورَةٍ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقول ملوما محسورا إن ربك يبسّط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسّط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بإعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نوزعكم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نوزعكم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 العهد كان مسؤولا وانفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وانفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ذلك خير وأحسن تأويلا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورا ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورا أفأصفقكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. أفأصفقكم ربكم بالبنين واتخذ إنكم لا قولا عظيما.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 إذا لبتغو إلى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وان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 وَإِذَا فَرَحْتَنَّ قُرْآنًا يَعْنِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يفقهه وفي أذانهم وقراء وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللوا على أدبارهم نفورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك واذا هم نجوا وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءٌ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك لَكَ فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أَإِذَا كُنَّ عِظامَ وَرُفاتَ أَإِنَّا لَمَبْعُوثٌ خَلْقٌ جَدِيدٌ. قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَاعِيدُونَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا قُلْ عَسَى قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا. وقل إعبادي يقول التي هي أحسن. وقل إهبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم إن الشيطان ينزق بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو ومبينا إن الشيطان كان للإنسان عدو ومبينا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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم 119. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا Kan zalkah fil kitab masqourah. Kan zalkah fil kitab masqourah. Wma manana an nursal bil ayyat illa an kathab bhih al awlon. Wma manana an وآتينا ثمودا ناقتم بصيرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا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 والناس والشجرة الملونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَقِينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَإِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّذُرِيَّتَهُ إلَّا قَلِيلًا لَإِنْ قَلِيلًا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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في يعيدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 والبر ليعرضتم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أي شخص بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفأمنتم أي شخص بكم جانب البر يرسل عليكم حاصلا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تاعة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ولقد كرمنا ورزقناهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس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 ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا أعمى أعمى وأضل سبيلا 165. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا 166. وإن كادوا ذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا إذا لَأَذَقُنَاكَ ضِيعَةَ الْحَيَاتِ وَضِيعَةَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا إِذَا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا تَنَتَّمَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لدولوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدولوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ بَعَثَكَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا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 واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً وقل جاء الحق وزهق الباطل, الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً, إن الباطل كان زهوقا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 اِذَا اِنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَا أَبْجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ كَانَ يَوْعِسَا اِذَا اِنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَا أَبْجَانِبِهِ مَسَّهُ الشُّرُّ كَانَ يَوْعِسَا قُلْ كُلُّ اعْمَلُوا عَلَىٰ شَكْلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا قُلْ كل, كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَكْلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم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 إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن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 فتفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نكرأه ك حتى تنزل علينا كتابا كره. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول؟ وما من الناس أن يؤمنوا إذ. إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَاءٌ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَ وَمَا مَنَعَنَّا سَائِيْمٍ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَاءٌ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَ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 قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان في خبيرا بصيرا ومن يهدي, ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ومن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 هم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وهفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 126. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه 127. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّغَرِيبٍ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّغَرِيبٍ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّغَرِيبٍ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فاسأل بني قَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَا أُولَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ فأراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقناه ومن معه الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا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 وَقُرْآنَمْ فَرَخْنَاهُ لِتَقُرَاهُ وَعَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفِي وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا رَقْوَرْآنَمْ فَرَخْنَاهُ لِتَقُرَاهُ وَعَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفِي وَنَزَلْنَاهُ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم يخون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قرن يرثى عليهم يخونن الاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا انك كان وعد ربنا لمفولا ويقولون سبحان ربنا إن كان قُدْرُ رَبِّنَا لَنَفْعُنَا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَيَخِرُّونَ لِلأَرْضِ يِسْجُدُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ادعوا أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ايما تدع فله الاسماء الحسنى ايما تدع فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ أخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبرا. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا